ظيره تنوم منابر بصوت الرادود ميرزا حسين كاظم وديادي يا مذبو كل <العذب> رايد ومحروم يلب السهم نفضوم لا يا مذبو يا مذمون ابني عبد الله حملتك بالشهر يا ولادي تسعة يا ابني كل طلقة اطلقتها الموت وأجرع يسرك العطف وحناني بصدري لو يا ابني ترضع صوتنا غيلك ولوليك تبت اسم لم وكل ما اصدق ليك انحب واشم بيك تفجاني يا مظلوم يلبس سهم رفضوم وتنادي يا ملبوح يا مدبوح